تَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اَشْ تَعُوذُ اِذْ وَأَهْلُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا غَاجِرَةٌ تَقْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواقع çok sayımız var kum katrattıkum falan kum şeyan lağvatt alaikum arzu وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنود لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين